إن الاتكال على البشر يمنع كليه الاتكال على المسيح والعزاء الظاهر يمنع العزاء الخفي هكذا بقدر ما كنت يا بابولا منفردا وفي وحشة بقدر ما خدمت من العناية الإلهية فكان رجاؤك عظيما بالله لأن الاشتياق الطبيعي المستيقظ في نفسك سقاها كأس الرجاء وأسكرها وكل من تشبه بك في سيرتك يظنون كأنهم في الجو سائرون بغير أقدام بشرية ولا تظهر لهم صعوبات الطريق وخشونتها فلا يبدو أمامهم أن هناك أودية وروابي وتلال بل حتى الوعر قدامهم يكون سهلا والمواضع الحرجة كأرض لينة